بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاتقئش لإلاتقئش لإلات إيلاتهم رحلة الشتاء والصيف إيلاتهم رحلة الشتاء فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أطعمهم من جُوعٍ وآمنهم